ا ل ح م د لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين الامي الله ا على ا وعلى بالكلام اله ت والتعذير ع ذ ي في ر اللغة و التأديم ا ويختلف عن ل ح د من ثلاثة أ و ج ه ا ل و ج ه الأول ا ل أن ت ع ذ ي ر يختلف باختلاف ل ن ا فعقاب الشريف الذي س وقعت منه الزلة لأول مرة منه ليست ك عقاب الكبير ليس كعقاب الصغير عقاب العالم ليس كعقاب الجاهل من الناس من يرتجع بالنظر من الناس من يرتجع بالإشارة فيه الإشارة ما المرء الناس بالإشارة الإشارة لا يؤثر السيف يرتجع فيه يؤثر في غيره وبناء على هذا فينظر القاضي في تعذير المرء الذي أثر يستحق التعذير على وبناء هذا مكانته و ط ب ي ع ة ا ل م ع ص ي ة أ و العمل الذي أ ت ا ه واستحق عليه ا ل ت ع ذ ي ر ف إ ذ ن ا ل ت ع ذ ي ر يختلف باختلاف الناس بينما الحد لا يختلف يستلو فيه الرفيع والوضيع والغني والفقير والكبير والصغير والذكر و ا ل أ ن ث ى الكل سواء في الحدود الفارق الثاني أ ن ا ل ت ع ذ ي ر تجوز فيه الشفاعه ويجوز فيه العفو بينما الحد لا تجوز ب ه الشفاعه لما تشفع أ س ا م ة بن زيد رضي الله عنه في ا ل م ر أ ة ا ل م خ ز و م ي ة التي سرقت رضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وقال أ ت ش ف ع في حد من حدود الله يا أ س ا م ة ويم الله لو أ ن فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فلا تجوز ا ل ش ف ا ع ة في الحد ولا يجوز العفو عنه بعد أ ن يبلغ ا ل إ م ا م ة كما ذكرنا في الدرس الماضي بينما بين بالتعذير وبناء في التعذير تجوز الشفاعة فيه ويجوز والتعذير يتلف يكون التعذير يرجع القاضي شيء عنه أن مضمونا لأن وأما ما الشفاعة العفو الثالث الفرق الثالث الحد اجتهاد القاضي وبناء على هذا إذا تدف إلى على تجوز من ا ل م ع ذ ز بسبب التعذير ف إ ن ه يكون مضمونا بينما التالف بالحد لا ضمان فيه ل أ ن ه لا بد من إ ق اقامته م يمكن ت التعذير ه إ س ط ه و ي ك ويمكن ن عنه العفو ا ل خ ف ف ف ي ي بالاجتهاد بينما بد بالشروط الحد لا إقامته والمواصفات التي ذكرناها في كيفية إقامة الحدود ليس كذلك في كيفية من وبناء على هذا لو تلف شيء بسبب الحج د لا يكون مضمونا بينما لو تلف شيء بسبب التعذير ف إ ن ه يكون مضمونا عندنا والمساله أ ل ل ة خ ف ي بين ة ا ف ق ا هذا ء ا ل ت ع ذ ي في ر ا ل ل قلنا التعذير غ ة ف ي اللغة ه و ا ل ت أ ي بين وأما في الاستلاح هو تأذيب على ب ل ا حج فيه و ل ا ك ف ا التأذيب لا ر ة على ذنب لا حج ف ي ه و ل ا كفارة ما وجد فيه حد ا ل ح د كاف وما كان فيه ك ف ا ر ة ف ا ل ك ف ا ر ة ك ا ف ي ة فالتعزير لما لا حد فيه ولا ك ف ا ر ة سواء كانت ا ل م ع ص ي ة حقا لله تعالى أ م كانت حقا لادمين وسواء كانت من مقدمات ما فيه حد كمن باشر ا م ر أ ة فيما دون الفرج فهذا يستحق التعزير الزنا فيه حد وهذا العمل م ق د م ة للزنا لكنه رغم كونه م ق د م ة للزنا و يوجد فيه تعزير ولا يوجد فيه حد سواء كان من مقدمات ما فيه حد أ و لم يكن كذلك والأصل الأمور قول والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن واضربوهن التعزير الإجماع تعزيرنا أجمعات عليها الأمة الأصل فيه قبل الإجماع الله تعالى تخافون نشوزهن، في المضاجع قبل قبل في في فيه ف أ ج ا ز الله سبحانه وتعالى للرجل أ ن يضرب ا ل م ر أ ة حينما يقع منها النشوز وقوله صلى الله عليه وسلم في س ر ق ة التمر إ ذ ا كان دون نصاب غرم مثله وجلدات نكال رواه أ ب و داود والنسائي فهذه الجلدات هي التعذير وروى ا ل إ م ا م البيهقي أ ن علي رضي الله تعالى عنه سئل عن من قال لرجل يا فاسق يا خبيث ايعتدى عليه قال إ ن ه يعذر وطبعا يعذر إ ذ ا رفع المعتدى عليه أ م ر ه إ ل ى القاضي أ م ا إ ذ ا عفا فلا شيء على القائل تعريف الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى للتعذير وهو أ ن ه يعذر في كل م ع ص ي ة لا حد لها ولا ك ف ا ر ة ا ل إ م ا م الشربيني رحمه الله تعالى ذكر فيه ث ل ا ث ة أ م و ر أ ي مما يمكن أ ن تستدرك ل أ ن التعريف عام شامل وبناء على هذا لا بد له من ضوابط د ق ي ق ة حتى توضح المراد منه تماما ق الامر ل أ ا ل أ و ل تعذير ذي ا ل م ع ص ي ة التي لا حد فيها ولا ك ف ا ر ة قلنا يعذر يستثنى ة لا حتى فيها ولا、كفارة. قال فيها كفارة حتى من هذا الضابط مسائل ت تعريف ا أولا ئ ل على فكل ت ث ن من ى ه ذ الضابط ا م ت ا ل أ و ل ى إ ذ ا صدرت الخطيئه من ولي لله تعالى ف إ ن ه لا يعذر كما قاله ا ل إ م ا م العز بن عبد السلام والمراد بولي الله تعالى من أ ق ا م حدوده فعل ما أ م ر الله به وترك ما نهى عنه وهو معروف بعبادته وطاعته وعلمه العلم قبل كل شيء وقد قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى إذا إذا الفقهاء أولياء لله تعالى الفقهاء أولياء تعالى لم لله فليس لله ولي إذا لم يكن الفقهاء أولياء لله تعالى فليس لله ولي يكن يكن وطبعا المراد بالفقهاء من عمل بعلمه علم وعمل هذه ا ل و ل ا ي ة لله تعالى موالاه الله ب أ ن يعرف ك ن س ا ن شرعه ويطبقه فما يقوله بعض من لا خلاق له من أ ن العلماء عقب في طريق ا ل د ع و ة هذا كلام ق ط ي ر جدا وهو من ا ل أ م و ر التي تلزم صاحبها كبائر الاثم إ ذ ا كان العلماء الذين هم م ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء قد صاروا عقبه في هذه ا ل د ع و ة معنى ذلك أ ن هذه ا ل د ع و ة تختلف عن هذا الدين الذي تعلمه العلماء ونقلوه للناس الذي نعرفه عن, عن العلماء في ديننا الذين ع ر ف ع ن ا ل ل ع م انه ء في ش ر ع ا أ ن م ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء كما قال نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد أ ث ن ى الله تعالى عليهم في كتابه في ايات ك ث ي ر ة م ت ع د د ة و أ ث ن ى عليهم نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سنته وهديه ورفع الله تعالى مقامهم و ع ل ى د ر ج ت ه م يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين أ و ت و ا العلم درجات فالذي قال هذا القول يلزمه كبائر الاثم كما قلت لكم وهذا هزء ب أ ع ظ م ش ع ي ر ة من شعائر ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا كان الفقهاء في نظره فأعداء الدعوة لهذه فسبا نحن براء من هذه ا ل د ع و ة التي يعاديها العلماء أو يقف ا لانها ع ل م ء عقبة طريقها في ل أ لو كانت د ع و ة ح ق ة و ص ا د ق ة لوجدنا العلماء يدعون إ ل ي ه ا ويسارعون فيها ف إ ذ ا كان العلماء ع ا ق ب ة في طريقها ف إ ذ ا ن ا د ه د ع و ة ف ا ش ل ة تجب محاربتها ولا تجوز موالاتها بحال من ا ل أ ح و ا ل أ م ا ا ل د ع و ة الحقه فهي ذ ا ت ي ج ع و اليها العلماء الذين جعلهم نبيهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ر ث ة له والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إ ن م ا ورثوا هذا العلم فمن أ خ ذ به فقد أ خ ذ بحظ وافر من ا ل ن ب و ة بقدر ما ينال ا ل إ ن س ا ن من العلم في ديناه يناله لقدر تعالى بقدر ما ينال من ا ل ن ب و و ة أ ن ا عقبت على هذا الكلام إ م ا تعلمونه اليوم من الحملات ا ل م ش ك ك ة ا ل م غ ر ض ة التي انتقلت من طور إ ل ى طور ومن دور إ ل ى دور حتى وصلت د ر ج ة التهكم بعلماء ا ل إ س ل ا م دون استثناء و ص ا ر ع ق ب ة في طريق ا ل د ع و ة تبا لهذا القائل وخاب سعيه وخسر هذا إ ن س ا ن يحتاج لتجديد إ ي م ا ن ه ولو كانت هناك, كانت هناك احكام ش ر ع ي ة تطبق لعزر هذا ا ل إ ن س ا ن ت ع ذ ي ر ا شديدا بحيث يكون نكالا فيمن وراءه من الناس قد انحرف بعلمي قد يقع مثل هذا لكن الكلام على منحرف ليس كالكلام على كل العلماء لو قال إ ن س ا ن والله أ ن ا أ ع ر ف أن ان ل إ س الفلاني ن ا ة من اهل العلم ا خ ط أ أ و انحرف لا مانع قد يقع هذا أ م ا أ ن يقال إ ن علماء ا ل أ م ة عقبه في طريق هذه ا ل د ع و ة فهذا كلام تلزم منه الرده ة إذا وعي الإنسان وعى ما قال وعلم ما قال وعي وعى وعلم و ف م ما قال وكان يقصد ما قال في ظاهر هذا الكلام فتلزم منه الرده ة ل أ ن يكون قد هزئ بأعظم شعائر ا لانه إ س ل م التي ص ع ل ي ا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ما رسول صلى عليه وسلم وسنة أ قد و ل قائل إن هذا م ر ت ولكنني أقول إذا كان يعي ما يقول ويقصد مضمون كان يعي إذا ما هزء ذ ا الكلام ل ف ت م منه لأنه ه الردة ز ب أ ع ظ م شعائر ا ل إ س ل ا م ف ا ل إ م ا م العز بن عبد السلام يقول الولي لله تعالى إ ذ ا صدرت منه هفوه هذا ما يعذر ل أ ن التعذير من أ ج ل الرجع و ا ل ت أ د ي ب وهذا قد تقع منه الهفوه فيعفى عنه يعني لا يعذر بها إ ذ ا وقعت منه م ر ة و ا ح د ة لقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ي ل و ا ذوي الهيئات عثراتهم فنحن نقيلوا عسرة وفي ي الهيئة لأن كل إنسان معرض للخطأ وهذا لا لأن كل للخطأ منه هذا يتكرر معرض إ ذ ا تكرر منه ع فعل ن ي هذه ا الخطأ مرة وثانية وثالثة عند ذلك مرة يعذر وفي عند ذ ه ا ل ح ا ل ة ما يكون وليا لله تعالى إ ذ ا كثرت منه ا ل أ خ ط ا ء وتعددت منه المعاصي نعم ولذلك قيدها الفقهاء ب أ و ل ز ل ة أ و ل م ر ة في حياته تقع منه ه ف و ة أ و خطيئه ة عالطول ن ونقيم عليه النكير ولا ن س ت ف ع لا ولا لا ما نعمل هذا والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما جاء إ ل ي ه أ ح د ا ل ص ح ا ب ة و ق ا ل ه يا رسول الله إ ن ي قد قبلت ا م ر أ ة فقاله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ل م تشهد معنا ا ل ص ل ا ة فقال بلى فقال إ ن الحسنات يذهبن السيئات ف إ ذ ا ما قاله العز بن عبد السلام ليس تشريعا من تلقاء نفسه و إ ن م ا هو عمل ب س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن هذا الصحابي ما عهد منه أ ن ه يعمل مثل هذا العمل أ خ ط ا خ ط ي ئ ة في حياته النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له أ ل م تشهد معنا ا ل ص ل ا ة قال ب ل ق ى إ ن الحسنات يذبن ا ا ل س ي ا نعم وقد ذكر ا ل إ م ا م الشربيني عددا من ا ل أ م و ر التي تستثنى من هذا الضابط قال إ ذ ا قطع شخص أ ط ر ا ف نفسه هذا العمل حرام لا شك في حرمته لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يقطع أ ط ر ا ف نفسه بل لا يجوز له أن يحدث ج ر ان في ف س ه حرام ع ل يحدث أن ي جرحا في نفسه لكنه لو فعل هذا قال ما ي ع ز يستثنى من الضابط. نعم الضابط ذكر أ ي ض ا إ ذ ا ارتكب ل ل أ ص ا خطا في حق الفرع كما أ ن ن ا قلنا يسقط القصاص إ ذ ا قتل ا ل أ ص ل فرعه كذلك إ ذ ا أ خ ط أ ا ل أ ص ل مع فرعه ما يعزر ا ل أ ص ل لحق الفرع وذكر ا ل إ م ا م عددا من ا ل أ م و ر من الممكن أ ن ت ق ر أ وهي ت ه ل ة الأمر الثاني أ ن ه متى كان في ا ل م ع ص ي ة حد كالزنا و ا ل س ر ق ة أ و كانت في ا ل م ع ص ي ة ك ف ا ر ة كالتمتع بطيب في ت ح ر ا م ي ن ت ف ي التعزيز ما دام يوجد في المساله حد هذا هو الذي شرعه الله تعالى لهذه المعصية أو و ج د ف ي هذا ا كفارة ه هو ا ل ع ق ا ب الذي شرعه الله سبحانه و تعالى لهذه ا ل م ع ص ي ة هذا ض ا ب ق قال التعذير إ م م ا النووي ا ل هو كل م ع ص ي ة لا حد فيها ولا كفاره أ ي ض ا يستثنى منه بعض ا ل أ م و ر قال ا ل أ و ل ى إ ف س ا د الصائم يوما من رمضان ب ج م ا ع زوجته أ و أ م ت ه مع أ ن ه فيه ك ف ا ر ة لكنه يشرع فيه أ ي ض ا التعذير المظاهر س أ ل الثاني ل ا م إ ذ ا ظاهر من زوجته ل أ ن الظهار حرام مع كونه توجد فيه ك ف ا ر ة أ ي ض ا يوجد فيه ت ع ذ ي ر ومن ا ل أ م و ر التي تستثنى أ ي ض ا فيها ك ف ا ر ة و ت ع ذ ي ر اليمين الغموس يجب فيها الكفارة ويجب فيها التعذير في الدرس الماضي أن شارب الخمر يحد أربعين وللقاضي أن يزيد الجلدة حتى يصل ثمانين جلدة الجلدة جلدة شارب الكفارة ذكرنا الدرس الخمر وقلنا إن الأطحة إلى حتى أن أن إن أ ن ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل أ خ ر ى من قبيل التعزير وليست من قبيل ا ل ح د فهذه م ع ص ي ة وجد فيها حد ووجد فيها مع الحج تعذير معصية طيب قال هذا أ ي ض ا يستثنى منه مسائل منها المجنون والصغير إ ذ ا فعلا فعلا يستحق التعذير هذا لا توجد فيه م ع ص ي ة ل أ ن المجنون والصغير قد ر ف ع عنهما ل ق ل م وبناء على هذا فلا تصدر منهما ل م ع المعاصي ص ي ق ا ولكنه ه ذ إذا فعلا ف ع ل ع عليه ذ ر البالغ وكنا إننا ع م لانهما ه م هذا ليس ل بمعصية أ ل ي س بمكلفين ق ا لكنهما ل يعذران على هذه ا ل م ع ص ل ة حتى يرتدعا الصبي إ ذ اذا ترك وشأنه إ علم أ ن ه كل عمل يعمله ما يقام عليه حد ولا ينال عقابا ربما يتمادى هذا يعذره بما يرجع وكذلك المجنون مع القول ب أ ن ما عن الله ليس من قبيل ا ل م ع ص ي ة وهذا مستثنى من الضابط الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى التكسب باللهو إذا كان الإنسان يتكسب بالأشياء الملهية ولو كانت هذه من قبيل المباحث قال يمنع المحتسب ولو قبيل يتكسب يتكسب هذه من يمنع من من اللهو يمنعه من هذا التكسب وهذا المنع من قبيل التعذير ويؤدبه عليه يمنعه ويؤذبه مع أنه من اللهو المباح. قال يمنعه يمنعه ويمنعه المعطية ويؤذبه عليه مع من المباح الأمور أنه لأن اللهو الآخذ بهذه قال التجار من منتشرة المجتمع المفروض المحمودة أن تكون بالإنسان أن الأشياء التي لا يجوز أن تكون منتشرة في المجتمع بالإنسان إذا أراد أن يتكسب أن يتكسب بالأشياء شععة يجوز في يتكسب ثالث ا ل أ م و ر المستثنىه و نفي المخنث نفي الذي م المخنف خ ن ا ل تعرف قصته في ا ل م د ي ن ة نفاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما, عنه وما قال نفية نفية يعني ما عمل ن ا م ع ص ي ة ما عمل معصية ولكنه نفي مع أ ن العمل ليس ب م ع ص ي ة استثناء من هذا الضاره ل ل م ص ل ح ة العامه ة للمطلحة العامة كيف يكون التعذير قال التعذير باللسان بحبث بالوسائل كيف يكون يكون توبيخ التي يحدث صفع أو أو أو ضرب ب ا الردع بالوسائل التي يحدث بها ا ل ر د ل وهي ك ث ي ر ة وما ذكره الامام النووي هنا من الحبس أ و الضرب أ و الصفع أ و التوبيخ هي أ ش ي ا ء من قبيل التقريب يعني أصول الوسائل التي يحدث بها التعذير هي هذه الأمور. ولكن قد يحدث قد يكون التعذير لغير يقع التعذير لغير ولكن أصول الأمور الوسائل وكما قلت لكم قبل بها هذا هذا قد قد قد هذه قليل قد تؤثر ا ل ن ظ ر ة في إ ن س ا ن ولا يؤثر السيف في إ ن س ا ن آ خ ر قد تؤثر ا ل ك ل م ة ا ل خ ف ي ف ة ا ل ب س ي ط ة في إ ن س ا ن ولا يؤثر الضرب بالسياط في إ ن س ا ن آ خ ر وبناء على هذا تختلف ا ل أ ن و ا ع التي يقع بها التعذير نعم وهي ك ث ي ر ة جدا للقاضي أ ن يعذر بما يرى فيه رادعا للعمل الذي يريد التعذير عليه بما يرى فيه مؤديا إ ل ى النتيجه ة بما يحصل ي ف ا ل ت ذ ي بما ب يحصل فيه التاديب ذ ذ ي ب و إ ضرب فإنه يضرب ضربا ضرب غير مبرح فإنه إذا كان ا ح ل كما ذكرنا ش ت ر ر ط أن يكون ض ا متوسطا لا الهلاك التعذير كذلك من باب من يكون أولى إلى كذلك يؤدي فأن ضرب التعذير كما قلنا هو كل م ع ص ي ة لا حد فيها ولا كفاره معنى ذلك أ ن ه لا يوجد فيها شيء مقدر كيف نقدر نوع التعذير او مقداره قد ي ع ذ ر ه بتعليقه على جذع خشب من خ ب ي ل الصلب لكنه يترك من أ ج ل الصلاه ة قد يعذر ب ب إ ل ا س ثوب قصير قد يعذر في الماضي كان بركابه على ا ل د ا ب ة إ ل ى الوراء بالعكس ب يعذر س قد ت وسائل ي وجهه م ا ل ت ع ذ ي ر ك ث ي ر ة المهم أ ن يعمل عملا ً يكون في هذا العمل ت ا ذ ي ب لهذا ا ل إ ن س ا ن الذي ارتكب ا ل م ع ص ي ة و ي ش ت ه د القاضي بمقدار هذا التعذير وبكيفيته فاذا إ ذ رأى القاضي أن يعذر بالجلد فإذا رأى القاضي ي ع ر ب ل ل ج د فإذا ر أ ى القاضي أ ن يعذر بالجلد قال يجب الا يصل الجلد ل د ر ج ة أ د ن ى الحدود ل أ ن ن ا نحن ذكرنا في ضابط التعذير أنه كل م ع ص ي ة لا حد فيها ولا ك ف ا ر ة وعندنا في المبادئ العامه ة ان ادنى ل الحدود, الحدود هي اعلى درجات التعذير يعني ب د ا ي ة المعاصي التي ت ت ح ق الحدود هي م ع ص ي ة شرب الخمر كما ذكرنا في الدرس الماضي فيحد عليها ب في أ ج ل د أ ر ب ع ي ن جلده ة فما دون ذ ا يعني ب المعنى العام أ ن المعاصي ة التي دون هذا م ا تستحق الحدود يعني إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعذر ما يجوز لنا أ ن نرصى بهذه ا ل م ع ا ص ي ة التي لم يجعل الشارع لها مقدارا معينا من العقاب إ ل ى د ر ج ة الحد ا ل ت ي اعتبره الشارع اعتبر معصيته م ع ص ي ة ك ب ي ر ة س تستحق ح ق المقدر الزجر الزجر المقدر في الحد و بناء على هذا قال أ ص ح ا ب ن ا لا يجوز أ ن يصل بالحدي بالتعزير ل أ د ن ى درجات الحدود و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة و عند ا ل إ م ا م مالك يجوز للقاضي أ ن يزيد في التعزير ما شاء حتى لو ر أ ى بير قتل ف إ ن ه يجوز له أ ن يقتل العاصي ة فعندنا التعزير هذا هو ضابط أن لا يصل إ ل ى أ د ن ى درجات الحدود و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة نعم قال فان جلد وجب أ ن ينقص في عبد عن عشرين ج ل د ة ل أ ن ن ا قلنا إ ن حد العبد على النصف من حد الحر وبناء على هذا أ ق ل الحدود د جلدة جلدة أربعون شرب الخمر للحر وعشرون شرب الخمر بالنسبة للحر جلدة في شرب الخمر بالنسبة ب ع ل ل في في ف إ ذ ا كان المعزر عبدا يجب أ ن يقل جلده عن عشرين ج ل د ة ف إ ذ ا كان المعزر ح ر ا فيجب أ ن يقل ت ع ذ ي ر ه عن عشرين ج ل د ة نعم قال لما رواه البيهقي مرسل ا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وعندنا قول ضعيف بأنه يجب أن ينقص في تعزير انه ل ح ر ع عشرين ضعيف آخر ن جلدة قول أ لا يجوز أ ن نصل بالتعزير إ ل ى عشرين ج ل د ة بل يجب أ ن يكون أ ق ل من عشرين ج ل د ة ك أ ق ل نصاب في الحد ليس في مطلق الحد ب ا ل ن ة ا ل ح ر و إ ن م ا في مطلق الحد عموما و أ ق ل نصاب في الحج عموما هو نصاب العبد إ ذ ا شرب خ م ر ة وهو عشرون جلده فقال لماذا قال لما رواه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق ع ش ر ة أ س و ا ط إ ل ا في حد من حدود الله تعالى إلا في حد ح د من وقد د الله تعالى و أ ج ا ب أ ص ح ا ب القول الراجح ا ل م ف ت ا ب ي في المذهب الذين قالوا يصلوا بالحر وثلاثين إلى إلى أربعين إلى تتعة وثلاثين جلدة قالوا منسوق الحديث من وبعض أصحابنا تتعة جلدة هذا لم يعني ا ل أ و ل ى أ ن لا يصل القاضي أ و ا ل إ م ا م بالحد يعني ا لا يزيد به عن عشر جلدات أ و عن ع ش ر ة أ س و ا ق والتعذير في المعاصي يستوي به جميع المعاصي لا خلاف بين معصيتين و م ع ص ي ة في المعاصي التي لا حدود فيها كل م ع ص ي ة لا حد فيها فيها تعذير ل ا ف ر ق بين م ع ص ي ة تحد ي القذر قلنا هذا من حق ا ل م ق ل و ف هذا حق الاذن من حقه ان يرفع أ م ر ه إ ل ى القاضي ومن حقه ان يسامح قاذفه وفي ح ا ل ة ا ل م س ا م ح ة ق ل ن ا تترتب و عليها آ ث ا ر أ خ ر ى ل أ ن ا ل م س ا م ح ة قد أ س ق ض حصانه, حصانة نفسه. ما نفسه ت حد عن الحد ل للإمام الحد الحد يجوز يعذره أن عن عفى مستحق الحدي عن الحدي. هل يجوز ل ل إ م ا م أ ن يعذره ق اذا ل إ كان الحد من حق الادم وعفى عنه صاحبه فلا تعذير ل ل إ م ا م ل أ ن ا ل ا ف ل حينما كنا نريد ان نعاقبه بناء على م ط ا ل ب ة الآدمي بناء على مطالبة على صاحب الحق ف إ ذ ا تنازل صاحب الحق عن حقه فليس ل ل إ م ا م أ ن يعذره و أ م ا إ ذ ا ع ف ى مستحق تعذير وليس مستحق حد مستحق مستحق ليس تعزير حد في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز ل ل إ م ا م أ ن يعذر ولو ع ف ى مستحق التعذير ق ا لحق ل الله تعالى لحق الله لان التعذير ف ي حق لله تعالى و ف ي حق ل آ د م ف إ ذ ا أ س ق ط ا ل آ د م ي حقه ف إ ن ه يبقى فيه حق الله سبحانه وتعالى وبناء ت ع ا ل ى و على هذا فيجوز للامام أ ن يعزر في ا ل م ع ص ي ة التي لا حد فيها والتي سامح صاحبها بها فحق ا ل آ د م ي أ س ق ط وبقي حق الله تعالى فيعزر القاضي بحق الله تعالى لأن التعذير يتعلق بنظر الإمام فلم أصو بنظر إسقاط يؤثر فيه غيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم لانه س ن ب د أ بكتاب الصيام